فِي ذَلِكَ لَآيَاتٌ وَإِن كُنتُم مُّلِمِينَ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِم قُرُونًا آخَرِينَ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ وَيُرْهِبُ فَلَا تَسْتَقُونَ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِالنَّقَائِلِ الْآثِرَةِ وَأَثْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَأَثْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ ثْلكُمْ يأكُل مَِّا كَأكُلونَ مِنهُ يَشْرَبُ مِا تَشْرَبون وَلَ إِن أَقاتُ بَشَرَم مِثلَكُمْ إكُم إذ الخَاصِرون أَيعِدُكُم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 إنِنْهُ إِلَّا رَجُل نِابْتَرَ عَ اللهَّهِ كَذِبَ وَماَا نَحْن لَ بِمُؤمين وَلَ رَبِّْع صُرنِي بِمَا كَذذَّبُون قلَ عَمَّا قَلل إلَّ يُصبِح نَّ نَادِ فَأَخَدَتهُم الصَّيحَُ بِالحَقِّ فَجَعَلناَاهُم بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ